أ م ا بعد ف إ ن أ ص د غ الحديث كتاب الله و خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و سلم و شر ا ل أ م و ر محدثاتها و كل م ح د ث ة ب د ع ة و كل ب د ع ة ضلاله و كل ضلاله في النار نعوذ بالله من النار و من عذاب النار يقول الله تبارك و تعالى في محكم تنزيله في تنزيله الذي لا ي أ ت ي ه الباطل من بين يديه و لا من خلفه في تنزيله الذي يقول تبارك و تعالى فيه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 وهم في غ ف ل ة معرضون ما ي أ ت ي ه م من ذكر من ربهم محدث إ ل ا استمعوه وهم يلعبون لاهيه غلوبهم و أ س ر و ا النجوى الذين ظلموا هل هذا إ ل ا بشر مثلكم أ ف ت ا ت و ن ا ل س ح ر ة و أ ن ت م تبصرون غار ربي ع ل م الغول ف السماء والارض وهو السميع العليم بل غالوا ابغاه احلام بل افتراه بل هو شاعر ف ل ي أ ت ن ا ب آ ي ة كما أ ر س ل ا ل أ و ل و ن ما آ م ن ت قبلهم من غ ر ي ة أ ه ل ك ن ا ه ا أ ف ه م يؤمنون زي ا ل آ ي ا ت البينات من ا ل آ ي ة واحد إ ل ى ا ل آ ي ة س ت ة الله سبحانه وتعالى في هذه ا ل آ ي ا ت يبين لنا اغترب للناس حسابهم وهم في غ ف ل ة معرضون الحساب ق ر ب و ر ب ن ا سبحانه وتعالى عندما يشيد للناس هذه ا ل إ ش ا ر ة إ ذ ا أ ي إ ن س ا ن عنده أ د ن ى شيء من العقل يجب أ ن ينتبه الحساب قرب و ا ل آ ي ه نزلت للرسول صلى الله عليه وسلم في صدر ا ل د ع و ة و ا ل ص ح ا ب ة منهم من التغى هذه ا ل آ ي ة وحتى و إ ن ه فكر إ ن الدنيا دي ما يعمل فيه اي أ ح ا ج ة بس يعبد الله سبحانه وتعالى ل ا ان الحساب قرب وهناك صنف آ خ ر من الناس برضو ي س م ع و ا ان الغياب م ج ر ب ت وكذا ولكن ما عندهم اهتمام بهذا الحساب والحساب حساب عسير وحساب خطير وربنا سبحانه وتعالى قال الحساب ج ر ب لكن مع الحساب ج ر ب ر ب ن ا قال وهم في غ ف ل ة معرضون ا ل أ غ ل ب ي ة من الناس مع هذه ا ل آ ي ة الناس غافلين والناس معرضين معرضين من شنو من طريق الحساب ذاته ا ل ط ر ي ق ة اللي ح ا س و ك بيه انت ذاتك ما م ا ش فيه ك أ ن ك أ ن ت معرض وكانك أ ن ت لاهي وكل الناس ا ل آ ن ل ا ه م في ح ي ا ة الدنيا ما جاء ينخبر حساب ضي ولا خبر وربنا سبحانه وتعالى ما ياتيهم ن ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون والذكر هو هذه تلاوه القران او هذه الايات ا ل ق ر آ ن هو الذكر من عند الله سبحانه شوف ما ي أ ت ي ه م من ذكر من ربهم يعني كل الايات تتلى هي جات من عند الله الناس يستمعوها بكيف ي ق ب ل و ه ا كيف يستمعوها وهم يلعبون يسمعوا ي ا ت الله ت ت ل وهم يلعب والناس بيلعب و ا ل آ ن لو جيت تنظر العالم ده كله العالم ده كله الان بيلعب الناس ذاتهم لحد ح س بيلعب وما جايبين خبر القضيه لا خبر حساب ولا خبر غيام ولا اي مع انو هذه الايات جات عشان تغرر مصيرك يوم الغيام ربنا سبحانه وتعالى أ ن ز ل هذه الايات عشان ت ك و ن حكم للناس ودستور للناس ومنهج للناس و ا ن ي ب ا ه الغيام والحساب على ضوئيه ا ا ت ت ب س م ع و ل ا الناس الآن الناس بي كما قال تبارك وتعالى و ي ل ل ك ل أ ف ا ت أ ن ث ي ن ي س م ع آ ي ا ت ا ل ل ه ت ت ل ع ل ى ي ث م ي ص ر م س ت ج ر ا ك أ ن لم يسمعك ه أ ن ا في أ ذ ن ي و ك أ ن نصفوره كان ن م ف و ر ه كان و ر ه كان نصفوره كان ن ا ف و ر كان ن ص ف ل ر ه كان نصفوره كان نصفوره كان ن ص و ر ه كان ا ص ف و ر ه كان نصفوره ا ن ن ص ف ي ر ل كان نصفوره كان نصفوره كان ي ص ف و ر ه كان نصفوره كان نصفوره ا ن نصفوره ا ل نصفوره ك ا ل ن ا س و ر ه كان نصفوره كان ن ص ف ا ل ه كان نصفوره كان نصفوره كان ن ا ف ا ر ه س ا ن ن ص ب و ر ه كان نصفا و ب ا ل ن س ب ة ل ل أ م ه الحساب قرب كما قال تبارك وتعالى اقتربت ا ل س ا ع ة وانشق الغمر اقترب القيام قربت لكن ربنا سبحانه وتعالى ب ينبهنا ت ت ن به ي حق ا ل ت ن به ي كل إ ن س ا ن يهتم به ل أ ن ك انت ماشي كل ما طلعت الشمس وغابت يوم من عمرك راح ماشي وين ماشي للحساب هل استعديت للحساب دي هيات نفسك للحساب ده والناس الآن بيستمعوا、الحساب. يستمعوا الآن الحساب الآيات تذكرهم بالحساب وهم لاهين وهم معرضين السبب شنو ربنا ق ا ل لاهيه غلوبه ما ي أ ت ي ه م ن ذكر من ربهم محدث إ ل ا استمعوه وهم يلعبون اللعب ظاهر ا ل آ ن ا ل آ ن كل العالم بيلعب وخصوصا ا ل آ ن السودان السودان اللعب بداوا بدا لعب كثير جدا ا ل آ ن قبل أ ي ا م الناس ا ن ت خ ب و ا لهم ح ك و م ة عشان شنو عشان تحكم شرع الله ا ل ح ك و م ة زادت ب د ت حكومه لعب, لعب. اللعب ا ل لعب شنو ا ل آ ن الحكومه ما عندها هم إ ل ا ا ل ك و ر ة والسباق والدراجات وكذا و أ ش ي ا ء غ ر ي ب ة جدا لعبه ا ل آ ن بس اللعبه الدائمه ك أ ن ه مشر الحكم بين اللعب مشر الحكم دا عشان ينفق و ا ا ل أ م و ا ل في الكوره مريخ ح ل ا ل مش عارف مورده اهلي مش عارف سباق الدراجات ب المرغني مش ع ا ل شغل ا ل شغالين الناس ا ل آ ن مع إ ن ه الناس لما يجري الحكم يحكموا بالعد مش لعبه الحكم د ه ما لعب يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالعدل ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله هذا هو كلها ده حده والله ده حده اللعب الآن الحكومة تلعب والشعب يلعب والناس كلها بتلعب. اللعب بريب والله اللعب ملكا الموت اللعب تنتهي. الناس الآن في لعب. شوف الآن وقبيث شوف تلعب يلعب بتلعب لعب كل بريب بس تنتهي يجيه في、لعب. عرض للاي ا ل ك و ر ة وعرض للسباق الدراجات وعرض للمغنيات وعرض عرض غريب جدا ده كل لعب الناس بيلعبوا عشان ك د ه ربنا سبحانه وتعالى ا ل ل ا هي ا ل غ ل و ب ه م ا ل غ ل و ب أ ص ب ح ت لا هي غ ل و ب بتاعت لعب والناس في صدر ا ل د ع و ة ربنا سبحانه وتعالى يبين كيف استقبلوا ا ل آ ي ا ت هؤلاء المجرمين في صدر ا ل د ع و ة استقبلوا ا ل آ ي ا ت بهذه ا ل ك ي ف ي ة إ ن ه م يلعبوا ونفس الشي ء المجرمين ا ل آ ن ب ر ض ه ا س ت ق ب ل ا ل ا ي ا ت زي ا س ت ق ب ل ا ل م ش ر ك ي ن استقبلوا اول استقبلوا الايات باللعب وين الايه المحكمه الان وين ا ل ق ر آ ن ا ل م ح ك م ا ل آ ن وين التحكيم بشرع الله ا ل آ ن لا في الشعب ل ا في ا ل ح ك و م ة لا في أ ي ناس الناس بيلعبوا اللعب دي ة حينتهي وحتشوفوا اللعب ده في ا ل آ ي ا ت حاسر لكم ا ل آ ي ا ت اللي اتكلم فيها ا ل ق ر آ ن عن اللعب وحتعرفوا اللعب ده مصيري ومشنو ا الغيام ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ق ا ل لا ه ي تنغلبهم بعد كده ربنا يبين لنا المشركين خطوا ضد الدعوه كيف ربنا ق ا ل و أ س ر النجوى الذين ظلموا المشركين في ص ط ر الدعوه عمل اجتماعات سريه اجتماعات سريه ضد どうしても言っていました。 لكن ربنا سبحانه وتعالى مطلع على الكلام د ا كله وربنا سبحانه وتعالى كاشف م ؤ ا م ر ا ت المشركين غديما وحديثا كل ما يخطفه ربنا عارفهم يعمل ه ش ن وما يفتهم وربنا قال وما الله بغافل عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار أ ي ظالمين ب تخططوا الان خططوا خططوا, خططوا انتهوا ل ك من أ ي ح ا ج ة ت س م ى ا ش ر ي ع ة وله الناس باللعب بالكوره بالعال ء ا ي شغل السباق م زمان وشغل المشركين ش وشغل ر ك ي ن ح ا ر ن ا ل و أ س ر المجوى ا ل ذ ي ن ظ ل م و اشياء هل هذا إلا ب ر تصرون غار مثلكم وأنتم السحوى أفتأتون ب يعلم ل ل ل غ و في ا ا س م والأرض وهو ا ل س زي ع العليم ر ب ن أنتم ا عارف أنت تعملوا ش ن ه والمشركين زمان عملوا شنو الله كاشفهم والمشركين ا ل آ ن بيخططوا ب ي ع م ل و ا شنو ربنا كاشفهم ما يفتكروا إ ن ه م مستورين بعملهم دا تخطيطهم و ش ا م د ي مع إ ن ه ا ل آ ي ا ت قالت أ س ر و ا ا ل م ج و ة الذين ظلموا معنا ه كان زمان الاجتماعات س ر ي ة يخططوا ضد ا ل ش ر ي ع ة وضد الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بالسر ا ل آ ن التخطيط مش بالسر الاجتماعات ا ل آ ن علني ج م ع ي ة ك ا م ل ة في ا ج ت م ع عشان تعمل شنو عشان تحقن حدود الله عشان توقف حدود الله عشان تود ا ع ي و ا ن ي ن سب مجدون、دس. الان ل مجتمعين و باتتمعوا يعني الناس عشان يحطموا كتاب الله كل الآن. وكل البرلمانات دي الغرب منها شنو؟ تحطين وكل على أ س اساس شنو على أ س الديمقراطيه ة الديمقراطية ا م ع ن ا الأغلبية, الأغلبية دائرة حاجة وألا دائرة حاجة تانية ألا طالما الأغلبية عايزة ألا فعال طالما الأغلبية دائرة حاجة حكمة حد حد كده مش مشتوب أمة أغلبية خليه لي خلاص بدس دي دي أمة موضوعنا واضح نحن الان بنتحاكم ل ل د ي م ق ر ا ط ي ة ما نتحاكم لكتاب الله ولا نتحاكم لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومش دي. ومشعارب وكأنهم شرعوا وهم فعلا أصبحوا شركاء مع الله وتعالى وربوني وتعالى يقول بل غالوا بل بل هو العالم ديمقراطية معناه مع أحلام كما شركاء شاعر نحن هناك انتخابات العزين سبحانه سبحانه العربي بالكيفية الأغلبية الأغلبية عايزة خلاص فعلا الله أبغاث افتراه فليأتينا كله بل بل بل أرسل بآد لان م وسلم وسلم بيحلم ويقوم يجول لهم كلا. كلام, كلام قالوا يقول الرسول الله أبغا الله إذا الله قال كلاه صلى عليه صلى عليه في أرى بتحلم د الناس ا ز م ا ب ي ق و و ل كده طيب ن ا حسن شايفين كلام الله ده ك ل ا م ما ل ه ق ي م ة لو عارفين ربنا خلقهم لشنو و ا ل ق ض ي ة ماشي لاشنو لكان الحال غير ك د ه لكن الناس ما مقتنعين أ ي زول ا ل آ ن ما مقتنع ب آ ي ا ت الله ولا مقتنع بكلام الله ولا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد كذا يدع إليك ه إلى وخصوصا في الإيمان غمة بالله البيتين المسكينه حكم بيت ال المهدي بيت آ ل المرغدي معناها باسم الدين لكن يلعب و ا باسم الدين ويتلعب ب و ا بالدين وحدهم قريب وقاموا ب ب ك أ ه ت ه ب ر ض ر ح و ا وهم م الامه ش ي ن و ك ه م م ش ي ي ن ا ا ل غ يجب أمام وقاموا ل لحساب ى ا ي ك ل ل ع ب ي قبيت ة ل ع ب الامه ن س يفتكلوا ه خ ل ي م ي ل ع ب وقاموا ا ا و ل ر آ ن ق ل ز ر ه ي خ ض و و ي ل ع ب و ا حتى ي ل ا ق و و ا ي م ه م الذي ي وقاموا ع د العملية بوضع الامه و م ع ا ل م ي و ا اذا بوضع ب د الامه هناك جهنم عشان ك في د لما انتقل لقول الله تبارك وتعالى في ص و ر ة الغمر يقول الله تبارك وتعالى اقتربت الساعه ة آية جبعة وانشق رسول الغمر انشق الغمر انشق الغمر ا شرقين زمن كل جبل في زمن الرسول صلى ل ل في في عليه وانشق س ل ل م ط ب و م ه وورياهم آية الغمر م ب و ص د و القمر ما صدقوا ا ق و ا ده سحر ا ا ل ليه و ده سحر بربو ليه؟ لأنهم أصلوا كل الله وتعالى ل وذا ما جاء سبحانه جاهم من عند بيو س و بيحتفروه ل ايه ل س ح ر ت ر و لعب وربنا وإن يروا آية السبب ربنا وكذبوا واتبعوا أهوائهم. وكل ر يروا يعرضوا سحر مستمر ربنا ب السبب ن وإن ا قال ويقولوا قال و آية ذ ب واتبعوا و أهواءهم و ا ك أمر مستغر ك ذ ب و امر نفس الناشاء حسن الكذبوا أول الجيل أو كذبوا وكل أو أ مستغر وربنا قال ولغداءهم من الانباء ما فيه مزدجر والله كلام الجفر القران آ ن دي ك ممكن يقنع عيزهم لكن لا يمكن يقنع عليه مشرك كافر المشركين ما ي ق ت ن ع و ا بكلام الله والكفار ما يقتنعون بكلام الله والمنافقين ما يقتنعون بكلام, بكلام الله المؤمنين ت ع く ل ى の ي はあなたが言って ب ي ا, آ, إ, إ, ا, إ, ا, ا. ا ء وما خلقنا السماء و ا ل أ ر ض وما بينهما لاعبين لو أ ر د ن ا أ ن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين بل ن غ ز ف بالحق على الباطل فيدمغه ف إ ذ ا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون يعني ت ل ك ر ه عمليه لعب خلق السماوات وخلق ا ل أ ر ض وما بينهما إ ذ ا شوف السماوات وشوف ا ل أ ر ض وشوف ما بين السماء والارض عمليه لعب القبيله ما لعب وما خلقنا السماء و ا ل أ ر ض وما بينهما لاعبين مش ل ا ع ب ا ل あな ي が مال とを言うことを ت うことを خ ل ことを言うことを言 م こ ا を言うことを言うことを言 ا ことを ع うことを ل うことを言う ا とを言うことを言う ك とを言うことを言うこ و を言うことを言うこ ل を言うことを言うことを言う خ ل を言うことを ا うことを言うことを言うことを言う ا とを言うことを言うことを言 م ن とを言うことを言うことを言うことを言うことを言 ا ことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこ ن ت ش و ことを言うことを言うことを言うこ و الله خ を言う ليش 言うこと ذ 言 ا ことを言うことを言うことを言うことを ت うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言 ل ことを言うことを言うことを言うことを言うこと ت 言 ا こと انت بين السماء و ا ل أ ر ض ا ل آ ن ك إ ن س ا ن راجع ا ل ق ر آ ن شوف خ ل الوقت عشان شوف انت خ ل الوقت لشي معين وصمموك التصميم بلي شي معين و أ ن ز ل و ا ليك الكتاب ليش ان تهتديه ب لجنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر ما تضيع وقتك في اللعب ما تلعب ما تقضي الوقت كله لعب ا ل ق ض ي ة ما قضيت لعب ق ض ي ة ق ض ي ة ق ض ي ة إ ن س ا ن ماشي لشي معين لحساب أ م ا م الله سبحانه وتعالى اما ت أ خ ذ كتابك بيمينك إ ل ى جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر وتكون فسته أ و تسقط وتمشي ا ل ن ا ر تسقط مثل لمن تلعب ا ل آ ن الطلبه ة ب ي ل ع ما بينجح في آ خ ي السلام、عليكم. اي طالب بيلعب مصيره معروف ما بينجح ا ل ب ك ت ه د ويرزاكي دروسه هو البنجح بنفس المستوى انتوا ل آ ن كطلبه في ا ل ح ي ا ة الدنيا دي اما ترجعوا إ ل ى منهج الله سبحانه وتعالى تبروا كلام الله وكلام رسول الله وتطبقوا في أ ن ف س ك م وبعد كده تكونوا ف ا ئ ز ي ن لجنات تجري من تحت ا ل أ ن ه ا ر أ و تسقط و ت م ش ي ا ل ن ا ر إ ذ ا ع السقط هناك ما في اعاده 私はこのような気持ちであったら、私はあなたのことを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っている。 الله يواجهه بها الباطل عشان ينتهي منه فيدمغه اي ا ي ة تجي الباطل اي باطل يقوم بتجي ا ل آ ي ا ت تدمغه تنتهي منه لكن مع الاسف ا ل آ ي ا ت الناس ما لاعبين يستعملوها عشان ك د ه انت ما عندك ا ل س ل ا ح ا بتضربيه الباطل او تضربيه الباطل نزل السلاحات بتضربيه الباطل هو هذه ا ل آ ي ا ت نغزف بالحق غزف على الباطل فيدمغه فاذا هو ز ا ه ر ولكم الويل مما تصفون ويقول تبارك وتعالى وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون ان يوم الفصل ميغاتهم أ ج م ع ي ن يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إ ل ا من رحم الله إ ن ه هو العزيز الحكيم وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين كل مره لما ربنا يكرمك كلمه لاعبين عشان ما تلعب عشان القضيه ما قضيه لاعب ما خلقناهما الا بالحق لكن ربنا قال ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون ا ل أ غ ل ب ي ة ا ل س ا ح ق ة ا ل آ ن ما عندهم علم ليه ربنا خلق السماوات ليه خلق ا ل أ ر ض ليه خلق بين السماوات و ا ل أ ر ض بالناس و ا ل أ ش ي ا ء دي كله ا خلقهم ب ع ب س و انتي احنا بالذات ربنا يقول لنا افحسبتم أ ن ما خلقناكم عبثا و أ ن ك م إ ل ي ن ا لا ترجعون ع ب س لعب يعني طفل خلقتكم لعب ب ش ا ن تلعبوا ف و و ا ت ل و تنتهي ا ل ق ض ي ة على كده لا ا ل ق ض ي ة ما م ن ت ه ي ة على كده ا ل ق ض ي ة ق ض ي ة إ ن دي د ا ر ب ت ا عمل ع وهنا ك د ا ر ب ت ايه ع إ جزاء ه ذ ا ل ق ض ي ة بتاعات من إ ح ن ا كناس عشان ك د ه كل إ ن س ا ن ينتبه وبعد ك د ه ربنا قال إ ن يوم الفصل ميغاتهم أ ج م ع ي ن يوم الفصل يعني في يوم حيفصل في ا ل ق ض ي ة ربنا ي ف ص ل في ق ض ي ة الناس هذا يوم الفصل جمعناكم و ا ل أ و ل ي ن ف إ ن كان لكم كيدون فكيدون ا ل ل ه ي ق و ل جمعتكم انتم من لدن آ د م إ ل ى آ خ ر واحد او جمعتكم وخدتكم ق د ا م و د ا ر حاسبكم إ ذ ا عندكم كيد ولا دارين تعملوا لين ج ل ا د ولا دارين ترفضوا الحكم أ ع م ل و ا الدارين تعملوا ا ع م ل و في واحد يقدر يعمل حاجه يوم الغيامه لكن حسنا نعمل علي كيفنا ك أ ن الكلام ما يعنينا ربنا ما عايز ي ب ر ض ن ا بالقصه مشان يدخلنا في الدين وممكن وممكن ربنا يعمل ا ل آ ن يجيب آ ي ا ت ويخلينا كل واحد فينا يكون خائف من الله ليل ا نهار ولو شاء ربك لانزل آ ي ة فظلت أ ع ن ا ق ه م لها خاضعين والله يخلي السموده ع ك د كلنا بس قبل كل بيت يا الله يا الله ولا ينزل مو ينزل يغرجنا كلنا في تاني طريق عند عمل وحكذينا فالقضيه يوم فصل يوم فصل ة يوم لا يغني مولى عن مول شيئا تقول لي في ايتان ن ولا في صوره المعارج يقول الله تبارك وتعالى فزرهم يخوض حتى يلاقوا يومهم الذي يوم ه يخرجون من الاداه سراعا كانهم الى مصر يوفضون خاشعه ابصارهم ترهقهم زله ذلك اليوم الذي كانوا ا ل آ ي ا ت ا ل ت قبلها آ ي ا ت فيها مخالفات من المشركين الله قال رسول الله قضية لا د ي ي ل ع ب و ان السيب يلعبوا ويستحيوا فزرهم يخوضوا ويلعبوا ا ي ويستحيوا ا ل يوعدوا يوم واليوم تعرف ا م ل والغيامة الوين والله الذي لا إله إلا قال م ع ب بعيد قريب قريب وربنا ه تفتكره ده هو إنهم يرونه يوم ما جدا قريب بس يجي ملك الموت ا ل ق ض ي ة تنتهي يقولك و الغياب بعدين اول ما يجي ملك الموت أنت ا ل بت... ح ك ا ي ة تصهر ليك بعدين في ط ر ي ق ة ث ا ن ي فزرهم يخوضوا ويلعبوا حتى ي ل ا غ و يومهم الذي يعدون متين يوم يخرجون من ا ل أ ج د ا س سراعا ا كأنهم أ نصد يوفيدون من إلى ل ج د ا س من القبور سراعا بسرعة بسرعة وماشيين ويل بسرعة كما منتشرين كانهم م م ت ش ر ي ن ن ك أ إ ل ى نصب يوفضون النصد معناها محل العبادة محل أ و ع ش ا نقرب ن الم... فهم المعنى النصب زي ما ب ت ش و ف الناس الجارين ا للباطل آ ن ل وللغباب و ل ل أ ب ر ه او للناس الجارين ا لاداره الرياضة الليل لو في هلال من ريخ شوف الأمة اللي تجري على ل بيقوا عباد. عباد ك وعباد للوتر آ ة ا ل الآن ر ي ع ب د ا ل السنان في العالم آ ن هنا مش في في ك ل ه حتى و إ ن ا ل آ ل ه ة دي ب ذ ب ت العبهم لعب آ ل ه ة ا ل ك و ر ة دي ممكن ك و ر ة في العالم السنان كل ي ش و ف العالم كله ي ن ق ل و ا لك ب ا ل أ غ م ا ر ا ل ص ن ا ع ي ة شوف ربنا وصلوا ع ل م ينقلون لك العبد ك ر ة من المكسيك في العالم كله تشوفه وكل ا ل أ م ة ا ل د ا م ه انشو يعني حتى الشيطان بدا يوحي ل ه م ل د ر ج ة ان ه وصلوا مستوى ع ل م كان يسوقهم إ ل ى فهم الله ودي آ ي ا ت من آ ي ا ت الله جاء على ايدين المشركين والكفار آ ي ا ت كون ربنا انت مخلوق بسيط يعلمك علم ي خ ل ي ك تنقل ك إ ز ا ع ة من ال... يشوف العالم كله على شاشه التلفزيون ياخدم ايات ديم الايات اللي ربنا سنريهم اياتنا في الاثار بانفسهم حتى يتبين لهم أ ن ه الحق بيا ياتي د ل ك على ق د ر ة الله خالق ك أ ن ت من ا ل ن ط ف ه واتاك علم بالمستوى ده أ ن ت تنقل ليك م ش ا ه د ة إ ذ ا كان ا ل آ ن في حادث في إ س ر ا ئ ي ل تفتح تلفزيون العالم كله يشوف النادي ن ب ل و ل ي كيف نبلبلبل ا غ م ا ر الصناعي ة ورسول ا ل ل من ج ب معجزة وحد ا ة ي ش ق القمر نصين م ع ج ز ة ق ا ل و ا هذا سحر موبي حق الرسول س ح ر و حقهم جد موضو ا قاعدين بردع بالمعجزات م ا د ي م ه عزيزات ربنا صنع على أ ي د ي ك م عشان يبين لكم ي آ ي ا ت ه ويبين لكم ي قدرته ويعلم ي ك عظمته انت ب ت ن ق ل و كلام العالم كله تفتح ا ل ا ز ا ع ة تسمع لندن العالم كله ي س م ع ه على ايه على الهوى ان نقل منه ما نقل الله يا أ خ ي حتى كان ا ت ا ل أ ش ي ا ء ب ا ل آ ي ا ت على أ ي د ي بتاع مشركين أ و كفار ما هي إ ل ا علم من عند الله ساقو للناس دير والله خلقكم وما تعملو اي أ عمل ا ل إ ن س ا ن ب ي ع م ل ه لا بد أ ن يعرف ده كل من قدره الله سبحانه وتعالى ولذلك ربنا يوم يخرجون من الاقداس سواء كانهم الى نصب يصبون خ ا ش ع ة أ ب ص ا ر ه ترهبهم زله زله مزدورين يجب امام الله سبحانه وتعالى ذلك اليوم الذي كانوا يعدو ليوم الحساب ا ل ل ي ربنا يقول ارتب ر للناس حساب وايضا يقول تبارك وتعالى ولئن س أ ل ت ه م ليقولن إ ن م ا كنا نخوض ونلعب قل أ ب الله و آ ي ا ت ه ورسوله كنتم تستهزئون لا ت ع ت ز ر و ا قد كفرتم بعد إ ي م ا ن ك م ان نعفو عن ط ا ئ ف ة منكم ن ع ذ ب ط ا ئ ف ة ب أ ن ه م كانوا مجرمين ولئن س أ ل ت ه م د ي ن المنافقين م ن ا ف ق ي ن كان ي ت ح د ث و كثير عن المؤمنين وعن الغراء وعن كذا قال ربنا قالوا ل سألتهم ليقولن ئ ن نخوض لا و ل ل كلامنا ه منهظر نكون القلنا ذات يسالهم ا ر و ل ل ا لا م يقولون ا انما ك كنا ع م ل نخوض ا العمل د ر ف ن ا تحكيمه ونلعب ر ف ض ا ا م ما ل ي ع ونقول ا ه دي ك و 私たちのお話を聞いてください。 وذكر به أ ن تبصل ان تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع و إ ن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أ و ل ئ ك الذين ابلسوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أ ل ي م بما كانوا ي غ ف ر و ن و ذ ل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهو ودين اللعب وله معروف الحكم بما أ ن ز ل الله أ و الرفض الحكم بما أ ن ز ل الله ا لعب ل ا ل ع ب ا د ة بغير ما شرع الله لعب والدين ا ل آ ن لعب كل الناس ا ل آ ن الدين عملوه وعملوه لعب وعملوه ظلام لعب ل أ ن الدين أ ص ب ح تشريع ب ا ع ب ش ر كله كل تشريع ب ش ر سواء كان في أ ح ك ا م أ و في عبادات أ و في أ ي ح ا ج ة وده دين له دين اللعب ربنا يقول الذين اتخذوا دينهم لعبا وغرتهم ا ن كده يقول دينهم ا ل ح ي ا ة الدنيا مغرورين بالحياه ديه الحياه ة الدنيا ما لها أ ي غ ي م ه هي غراهم ل أ ن ه ما فيهم ح ي ا ة اخر ى ح ي ا ة اخرى ما دايرك تجي بيدين بي بتعليم دايرك تجي بيدين أ ص ل ي والدين ا ل أ ص ل ي هو ا ل ج ب ي ع محمد صلى الله عليه وسلم ا ل آ ن تسمع الواحد ا يقول ليك عندنا ح ر ي ة ا ل أ د ن ى ا ل د ي ا ن منوجه لك ح ر ي ة ا ل أ د ي ا ن ربنا قال ومن يبتغي غير الاسلام دين ا فلن يقبل من هو في ا ل آ خ ر ه من الخاسرين مسيحي الله ما يقبل ه وسني الله ما يقبل ه أ ي دين الله ما يقبل ه ا ل آ ن إ ل ا ا ل دين ا ل ج ب ي ه محمد صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه هذا الدين ا ل ج ب ي ه محمد نسخ ا ل أ د ي ا ن كلها أ م ا يعترفوا ل ل م س ي ح ي ة ب أ ن ا ل م س ي ح ي ة دين هؤلاء ي ب ش و ا غبتهم وديرهم زاتهم دصن في من المشركين يقول كلامتهم اما مؤمن ما يعترف للمسيحين الان بدينهم ولو إ ا كان ذاته عيسى حي ل ل موسى حي كره م محمد وسلم ا إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. لأنه الدين وسع عليه صلى لأنه ب ي ج نسخ الأديام المشركون هو أرسل رسوله بالهدى لنصره كله ولو كره ودين ولو الذي الحق الدين ا أرسل على أ م ا ا ل آ ن تسمح الحكومات غ ر ي ب إنه الآن ا ل تسمح للكنائس تقوم مع انها مفروض ت ح ا ر ب ة ومستعد ة ت ح ا ر ب أ ي مسجد يقوم على التوحيد ل أ ن ه ع ب ي د ة مشركين عقيدة م ش و ا ل آ ن محاربين دعاه التوحيد ومساجد التوحيد محاربه حتى ا ل آ ن م و ق و ف ة لكن تعرف ا البلد يقول داير ا ل ك ن ي س ة يصبح لك باسرع م ا ي م ك ن لكن ا م س ق و ل ل ه م داير المسجد باسم ع ن ص ا ر ا ل س ن ة موقوف ليه ل أ ن المسجد داير ح ي د ع ر ا لله وحده ولا شريكه ل و د ه مرفوض مرفوض ليه ل أ ن ه م د ي ن و ما يسمح لهم إ ل ا ب ح ر ي ة ا ل ا د ي ا ن كله ا وما ت ت ك ل م في ع ب ا ي د الناس و أ ب ع د من دير عبادهم ي عبادهم شنو و أ ب ع د من ا ل ص و ف ي ة دين الصوفيه ما ل ع ب ا ل ص و ف ي ة ما دين ع ش ا ن كده ه م ع ا يحموا ز ي ي ن ايه يحموا دين ا ل ص و ف ي ة ودين ا ل و س ن ي ة ودين ا ل ي ه و د ي ة ودين ا ل م س ي ح ي ة ل أ ن ه م ما مؤمنين بالله سبحانه وتعالى ولا مؤمنين بالدين الجبين محمد صلى الله عليه وسلم عشان ك د ه ما دارين يحكموا ودين الجبين محمد واضح يقوم على ع ق ي د ة التوحيد والتوحيد عندهم مرفوض ناس يبنوا ا ل خ ب ا ب ويجيبوا ا ل ر م م يدفنوها وعمليتهم معروفه وبدل ع أ و س ن لا يمكن أ ب د ا يحكم ش ر ع الله ل أ ن شاء الله ما يقوم الا على عقيدته وعقيدته مرفوضه عندهم ومساجد التوحيد مرفوضه هذا ولكن ا واضح, وضع واضح وبين وأي إنسان عايز يباجع ا ض وضع ح وبين وأي م يمشي و ا للفائلات بتاع ا ض ي ع ده ل ح رب سبحانه ت ع ا ل ى يقول هذا ا ل ق ر آ ن و ذ ك ر به أ ن تفسد نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع لازم يعرف الناس كل نفس يوم الغياب ه ت ج ي ب ايه بشيء كسبته كل نفس بما كسبت رهين كل شيء حيكون مرهون ب ا ل ن س ب ة ليك بالعمل اللي عملته وبعد وأيضا يقول وتع ربنا يحاسبك تبارك كده له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 فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أ و نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسر أ ن ف س ه م وضل عنهم ما كانوا يفترون دي مشاهد من مشاهد الغيامة. ومشاهد بعد بعدين ونادى محردين نادوا الغيامة الغيامة يستغروا في في بيلاقوا خلي تعبانين من فهم المعنى ما مشاكلهم ربنا قال النار في النار وأهل الجنة في الجنة بعض. بعدين خلي بارك للحوار ده ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أصحاب النار طبعا محردين، مشاكلهم غريبة. نادوا أصحاب أهل وأهل لك الجنة غريبة بتجرب بعض افيضوا علينا من الماء او, مما منكم موية أو من ما رزقكم الله الرد ي مهم قالوا كلام دردت لهم ان الله حرمهما على الكافرين مويه الجنه واكل الجنه والنعيم هناك حرام على الكافرين الكافرين ي ا م و ن الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا بين لهو واللعب لعبه الدين كله اصبح الان لعبه الحكم لعب واللعب واضح وابقي د ي ن بتاع لعب ج ب ي ر صوفيه دين الطبول دين النوبات دون ا ل م د ا ي ح دين ا ل أ س ك ا ر و ا ل أ و ر ا د ا ل م ش ر و ع ة دين اللهو واللعب دين بتاع له أوه أوه أوه أوه أوه أوه دين لهو دين ل دين لعب كل ذيع دين طبول دين نوبات اتخذوا دينهم لهوا ولعبا و أ ي ض ا هؤلاء اللي ي ع ت ر ف و ا ب ا ل أ د ي ا ن ا ل ث ا ن ي ة أ ي ض ا اتخذوا دينهم لهوا و لاعبا لعبوا بالدين ا ل ج ب ي و محمد صلى الله عليه و سلم و جعلو ه ك أ ن ه م س ا و م ة م س ا و م ة على ا ل ي ه و د ي ة م س ا و م ة على ا ل ن ص ر ا ن ي ة م س ا و م ة على اصحاب القبور م س ا و م ة اتخذوا دينهم لهوا و لاعبا السبب و غرتهم ا ل ح ي ا ة الدنيا مغرورين ب ح ي ا ة الدنيا لكن يوم الغياب مصير وين الله ق ا ل ف يومنا ن س ه ه في ج ننساهم م مش ي معناه ع ما ر في م جهنم فاليوم ننساهم منجيب خبرهم وقدر ما يكوركم وبيكوركم هناك في جهنم كرات كثير ونادويا مالك ليغضي علينا ربك غالي ن ك م ماكثون لغديناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون كله دين الحق و ا خ ذ ا دين الباطل ا ش ت غ ل بيه اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا ربنا قال فاليوم ننساهم كما نسوا لغاء يومهم هذا نسوا ل غ ي ا ب وما كانوا باياتنا يجحدون تقول لا الله قال كذا يقول لك في الامر ما قال كذا الرسول قال كذا الشيخ بتعنا ا ما قال كذا وبعدين بعدين ربنا ق ا ل أ ن ا ما خليتهم عشان يجوا ويرجعوا في جهنم و ي ش ح د و ا الماء و ي ش ح د و ا ا ل أ ك ل و ل غ جيناهم بكتاب فصلناه على علم كتاب الله ما ع ن ل ي حساب بالله مش من العيب إ ن الناس يفهموا ذا ك ر ا م الله ويجدعوه ا ل م ت ع ض ل ض ح ا ي ا و ي أ خ ذ و ا كتاب اليهود والنصارى アジーバー。 عشان ك د ه عملوا العمل ده ل ي السبب وربنا قالنا أ ما خليتم ه ك د ه جيناهم بكتاب فصلناه على علم هدى و ر ح م ة لقوم ي و م ي ن هذا ا ل كتاب كتاب ب د ا ي ة وكتاب رحمه ل ا م ن و للمؤمنين ا بعد ك د ه ربنا سبحانه ت ع ا ل ى قال يوم ي أ ت ي ت أ و ي ل ه أ ي و ه بل يوم يفكر فيه بعدين الناس يوم ي أ ت ي ت أ و ي ل ه معناها اليوم ال يؤول الحكم لكتاب الله واليوم جاي يوم ا ل غ ي ا م ة فقط يخط الكتاب بل حتى ما جايزين خ ب ر ده ي ح ك م بيه الناس يوم يقول الحكم لكتاب الله الناس حيعرف حي ا ل ح ق ي ق ة الله قال يوم ياتي تاويل يقول الذين نسوه من قبل هنا المجازين خبروا المعايزين ولا عايزين يدرسوا ولا عايزين يدروا لقد جاءت رسل و ربنا بالحق يعترفوا بان رسول جامد الحق طيب ح س ن عايزين شنو ا ل ع ر ث الحق بعدين تعمل شنو فهلنا ل من شفعاء فيشفعوا لنا ما ن ج د جمعه ا ن و ص ت ك م لله ا ل يخلي ا ل ح ك ا ي ة دي حسيه ب ط ل ة ما في طيب أ و نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل ما يرجعون الدنيا تاني منتهي من كل ا ل غ و ا ن ي ن الوضعيه ة ومن كل الادويه ل ونمسك كتاب الله و س ن ة رسول الله برجعون فهل ل ن ا مشفعاه ن ف ي ش ف ع و ا لنا أ و نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل ربنا قال غت خسروا أ ن ف س ه م وضل عنهم ما كانوا يفترون خسروا نفسهم ل أ ن ه م وضعت جهنم وضل عنهم ما كانوا يفترون كل الافتراءات القائمه الان بتنتهي يوم ا ل ق ي ا م ة أ م ا م الله سبحانه وتعالى و ا س أ ل الله ان يهديني واياكم الحمد لله إلى الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا احد و أ ي ض ا يقول تبارك وتعالى في ص و ر ة الطور يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إ ل ى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أ ف س ح ر هذا أ م أ ن ت م لا تبصرون إ ص ل و ه ا فاصبروا أ و لا تصبروا سواء عليكم إ ن م ا تجزون ما كنتم تعملون مشاهد ا ل غ ي ا م دي بارك الله فيكم دائما لمن تجي فيها فكر فيها الله قال في يوم يوم تنور السماء مورا السماء دي ح ت ت ف ر ت ب وتنتهي وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين المكذبين بشنو المكذبين بهذا الدين المكذبين بهذا ا ل ق ر آ ن والمكذبين بالرسول صلى الله عليه وسلم الذين هم في خوض يلعبون خايضين لعب واللعب مستور كل العالم بيلعب العالم دو كله الان بيلعب واللعب نتيجة شنون نتيجة إ التي مع ابتباعهم دم ك ا الله ب ه و رسول الله صلى الله ع يدعون وسلم بعد ربنا يوم يوم يدعونا الى نار يهنم يدعوهم دعونا مش ش لكي يحكم ع يدعوهم يدعوهم يدعوهم الله او لكتاب الله لا يدعوهم الى لكي جهنم دعوة إلى جهنم يا جماعة هذه النار التي كنتم بها تكذبون ل أ ن والله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو لو ا ل إ ن س ا ن دخل في هذا ا ل ق ر آ ن وسمع ا ل ق ر آ ن يتكلم عن النار بكلام ما ممكن كان أ ص ل ه إ ل ا يصدق كلام الله ويحاول ك أ ن ه ا ما ص ح ي ح ة ك أ ن ه النار ده ك ل ا ل شد ا ل ح ك ا ي ة الله سبحانه و تعالى عن النار ك أ ن ه ا ما ص ح ي ح ة م ك ذ ب ي ن بها ل أ ن ه لو صدق ا ل إ ن س ا ن لا يمكن أ ب د ا يعمل عمل يودي هنا ا ل ر عشان ك د ه ربنا يقول لهم هذه النار التي كنتم بها ت ف ذ ب و ن وبعدين أ ف س ح ر هذا ايدي الناشفه س افسحر هذا أ م أ ن ت م لا تبصرون شوفوا جديدك الغمر قط سحر و أ ي آ ي ا ت سحر والرسول جاكم بالكلام قط ساحر فايت ع ا ل ف و ا النار ده, ده سحر ح ت ولا كلام عايه حاصل مع ان القراندا اي شي ف الغيامه ج ق ب ل دليل من هنا هنا ربنا سبحانه وتعالى بيا لنا ق ا ل ل ن ا أ ف ر أ ي ت م النار التي تورون أ أ ن ت م أ ن ش ا ت م شجره ام نحن المنشئون نحن جعلناها ت ذ ك ر ة ومتاع للمغول ام ا ل ل ه ق ا لا لا لا ل د لا لا لا لا لا لا لا ل ت لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل ن لا لا لا لا لا لا لا لا ة ا ل ن لا لا لا ل لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل لا لا لا لا لا ك أ ن ه سبعين أ ل ف جزء من د ي ع م ل ي ة ب س ي ط ة نال الدنيا اللي بيشوفها دي دخلين بك بيا و لا داخلين بك بيا داخل شوفها كيف الله لا ب ج ز ئ ي ة ب س ي ط ة من جهنم الله ق ا ل ل ه م ك د ه شوف و ا تعال شوفوا النار ل وكلمكم عنها دسحر ه ولا هذه هذه شوفها ق د ا م ف س ح ر و ن هذا أ ن ت م صارت اصبروها ولا تصبرو ا سواء عليكم ص ب ر ت ولا جرس تعمل بكم جوا سواء عليكم إ ن م ا تجزون ما كنتم تعملون د عملكم ا ل ج ز ئ ي ة بتاع العمل ب ت ع ك م العمل ت ت ي ك ي ا ك م الدنيا و د خ و ا بس لو أ د ر ك ن ا هذه ا ل آ ي ا ت والمشهد ب ا ر ك الله فيكم فينا واحد ثاني يعمل عملي خالف كلام الله وكلام رسول الله وربنا سبحانه وتعالى من هنا بيدين لو نحنا امن ا بالله إ ي م ا ن صحيح مش دارين الاقتصاد يرتفع الاقتصاد حيرتفع البترول حيطلع أ ي ن ع م ة حتكون م و ج و د ة وربنا قالوا ولو أ ن أ ه ل الغرى آ م ن و ا و ا ت غ و ا لفتحنا عليهم بركات من السماء و ا ل أ ر ض ولكن كذبوا ف أ خ ذ ن ا ه م بما كانوا يكسبون أ ف أ م ن أ ه ل الغرى اياتهم باسما بياتا وهم نائمون أ و امن أ ه ل القرى أ ن ي أ ت ي ه م ب أ س ن ا ضحا وهم يلعبون أ ف أ م ن و ا مكر الله فلا ي أ م ن و ا مكر الله إ ل ا القوم الخاسرون أ و ل ا ربنا ولنا والله و ذ ا ك ل ا مواضح لو آ م ن ا بالله ورجعنا لكتاب الله مش العيشه ة ت ح د الدنيا ذي زول في نفسه غير مافي زولوا كمحتاج مافي ل أ ن ربنا اكدوا ولو أ ن أ ه ل القرى آ م ن و ا بالله و ا ت ق و ا خ ا ف و ا من الله فتحنا عليهم بركات من السماء و ا ل أ ر ض والسماء ت ج ي ب إ ن ز ا ل المطر و إ ك س ا ر النعم ويفتح بركات ا ل أ ر ض يفتح البترول يفتح كل شيء ي ف ت ح ه ا يفتكر بالله البلد ده ك ل ما فيه بترول فيه م ع ص ي ة البلد فيه ع ب ا د ة ل ل أ و ث ا ن ع ب ا د ة ل ل أ ش خ ا ص يعني ك د ه ربنا ما يبيعني عندي لكن عشان ك د ه ربنا قال ما فتحنا لهم عندي ا ل سبب شنو السبب معصيتهم عشان ك د ه ربنا قال ولكن كذبوا ف أ خ ذ ن ا ه م بما كانوا يكسبون وبعد ك د ه ربنا ي ق و ل ل ن افامن أ اهل ا ل ق ر ى أ ن ي أ ت ي ه م باسنا بياتا وهم ن ا ئ م ا خلاص مطمئنين ما ي ج ي ك م ب ا الله أ و عذاب ا ل ل ه ب ي ا ت م ع ن ا ا ل ي ل ء ن ت ومسابقه ي ن ب ب ومسابقه ومسابقه م ع ومسابقه ا ل أ ومسابقه ا خلاص؟ أو أ ومسابقه ضحن ن عينك ليل عينك بس و ن ل ا ف ي ي ن ل ع ب و و ا ا في ل س ق ي ل ع ب و ا في ا ل ك و ر ة ي ب ق ه ومسابقه ل ومسابقه ب ت ومسابقه ومسابقه خلال ا ومسابقه وحتى ب رب وعذاب ع د كده مكر الله؟ فلا مكر الله إلا القوم الخاسرون. إلا مكر رسولناه الله الله الخاسرون خصر والآخرة ناس يقول القوم وقت وقت و فلا إلا إلا الدنيا الله أفأمن يأمن الله يأتي في أي يأتي في أي وقت. وحتى يقول تبارك وتعالى في ص و ر ة النازعات ف إ ذ ا جاءت ا ل ط ا م ة الكبرى يوم يتذكر ا ل إ ن س ا ن ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى ف أ م ا من طغى و آ ث ر ا ل ح ي ا ة الدنيا ف إ ن الجحيم هي الماوى و أ م ا من خاف مغامربه ونهى النفس عن الهوى لعب ف إ ن ا ل ج ن ة هي الماوى كلام واضح الكبرى ثم على الدنيا ا م الكبرى التجفة على ثم دي كل احد ينتهي منها الدنيا دي ذات ع م ل ي ة م و ق ع ة اللي انت شايفه ي ن ا حتى السماوات وحتى الارض وحتى الشي ا ل ع ا ي ش ي ن ده كله ع م ل ي ة م و ق ع ة ك أ ن ه ا م د ر س ة ربنا سبحانه وتعالى فتحها عشان يعلم فيها البشر الجن و ا ل إ ن س وبعد كده بعد كده ينتهي منا ه ك ل ه لا تلقى س م ا و ا ت ولا تلقى ارض اذا السماء فطرت واذا الكواكب ا ن ت س ر ت واذا البحار فجرت واذا الغبور باسرت علمت نفس ما غدمت واخرت إ ذ ا زلزلت ا ل أ ر ض زلزالا و أ خ ر ج ت ا ل أ ر ض ا ف ق ا ر ا وغالى الانسان م ا ل ا يومئذ تحدث أ خ ب ا ر ا ب أ ن ربك أ و ح ا لها يومئذ ي ص د ر الناس أ ش ت ا ت ا ل ل ي ي ر و أ ع م ا ر اعمالهم د الدنيا دي ي في ن و كل ه د ن انت ن ي ي ي ا ش ف ا ب س ا و وبأرضها وبشمسها وبغمرة ت 私たちはこのように見えます。 الواحد الغاخر خ ذ ه محلنا ا هناك عشان كذا الله يقول من طغى و آ ث ر ا ل ح ي ا ة الدنيا ف إ ن الجحيم هي ا ل م أ و ى طغى وتكبر و آ ث ر ا ل ح ي ا ة الدنيا م ع ن ا ه فضل ا ل ح ي ا ة الدنيا على ح ي ا ة ا ل آ خ ر ة الله قال مصير إ ل ى النار و أ م ا من خاف مغامربي خ ا ف إ ن ه يقف أ م ا م الله مجرم ونهى النفس عن الهوى والنفس أ م ا ر ة بالسوء نهى عن الهوى ا ل ل ه قال ف إ ن ا ل ج ن ة هي ا ل م أ و ى و أ خ ي ر ا يقول تبارك وتعالى و إ اذا راوك ان يتخذونك الا َّ هزوا اهذا الذي بعث الله ُ رسولا َُ ان كاد ل ي ْ ل ن ا عن الهتنا لولا ان صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا ارايت من اتخذ ا ل َ او هواه َ ف ا ن ت تكون عليه وكيلا ام تحسب ان َ ك ث ر ه م يسمعون َ و يعقلون ن ه م الا ك ا َ ا ن ع ا م بل هم اضل س ّ ي ل ا ربنا ل ر س ا ذ ا ر َ و ك ان ت خ ذ و ن ك الا هزوا أ هذا الذي بعث الله ورسوله هذا بالله ذا الرسول ا ل جايبين لينا هكذا ا ل آ ن برضو بعد التوحيد كل من انسان كده على التوحيد و ا ل ق ض ي ة كلها م ر ب و ط ة في ا ل ع ق ي د ة إ ذ ا ما ت ع ق ي د ة ما في دين و ا ل آ ن المشاكل كلها دائما سبب ا ل ع ق ي د ة ل أ ن الناس عقيده م فاسده ده السبب اللي إ ن شاء الله يوم القيامه جنات تجري من تحتنا لان صاحب ا ل ع ق ي د ة تطبق بين الله تطبق كلام الله يدعي نفسه من كل شيء حرم الله سبحانه وتعالى ا ل ع ق ي د ة بتمنعه ولذلك ربنا قال لرسول إ ذ ا ر أ و ك ي ت خ ذ و ن ك إ ل ا فزرا هذا الذي بعث الله رسولا ده ب الذي ل رسل و لنا رسول لانه دور ان ه محمد ذاك ما بيستحق ا ل ر س ا ل ة لان رساله يشوفه كان م ف ر و ض تجي مش ل ر ز و ل فقير واتي وكذا كان غراند ي ن ز ل لرجل من الغيرتان يعزي يعني من الطائف او من مك رجل من العظماء ك ب ا ء وبعد كدا ربنا سبحانه وتعالى قال لي عمل لكم ي ش ن و ر ه ا جدا ق ا لان و إ كاد ليبلنا عن آ ل ه ت ن ا لولا أ ن صبرنا عليها وفعلا هو دا يبل لهم مش يبل ه م هو بين لهم إ ن ا ل آ ل ه ة دي كلها ما تصلح سواء كان آ ل ه ة ه و ا زي ما اتبعوها الناس ا ل آ ن أ و آ ل ه ة من البشر من ا ل أ و ل ي ا ء والمشايخ والعقائد الفازه دي كلها آ ل ه ه ه ا ل ش ي و ع ي ة والكل الاتباع دي وكل أ ن ظ م ة ا ل د ا ئ م ة دي كل نظام دي وراه هناك إ ل ه والمؤسف هذه ا ل آ ل ه من الملحدين نرى من يدعي ا ل إ س ل ا م ي ش ل ز ه و ر يحط على ا لينين وسفارين يعبد لك بابل لي لينين وسفارين ويدعي ا ل إ س ل ا م ي ش ل ز ه و ر يحط لينين ل أ ن ه ي ع ي د ة ايه عريضه الشيوعين اذا ما مجتلين ديا انت ما تقول بلده ولذلك ت بدعوا ا ل ا ق و ل ا ن مسلم يعمل ع م ا ل ل ن س ا ن مسلم يستحيل ي ش ل ز ه و ر يحط ليهود مش يهود بس انت ليهوديه عندها بين د ي دين, دين, دين معدهم لا يؤمن بوجود الله لا اله ولا حياء ما ادى يقول ت لك ان س دايلين و تتحدث عن الزهور الناس و ي ي ن و س ي ل ح ك م ش ا الله م س ت ح د ث عن ا س ب ح ا ن ه و ت ع ر ل ي ق و ل لك ان تتحدث عن الزهور ا ويقول أن لك ي ه ا داهم ان ى ي تتحدث عن ا ل ل ه ص ب ر ويقول ه ب ا ا لك ان تتحدث عن الزهور ب أ م ا آ ل ه ة ما تدافع لنفسها و ا ت ق ذ و ا من دونه آ ل ه ة لا يخلغون شيئا وهم يخلغون ولا يملكون ل أ ن ف س ه م موتا ولا ح ي ا ة ولا نشورا ا ل إ ل ه ه التي يملك الاحياء والامات والنشور ر ف ض ه ورفضوا كتابه ورفضوا دينه وتابعوا آ ل ه ة د ي ا ل ما تملك شيئا ولا تملك لنفسها الضر ولا النفع ولا تملك الموت ولا تملك الحياه ة ة مملوكة بالرغم من كله إن كان ليضلنا لولا عليها قال الرسول وسوف يعلمونا كان تبعا صبرنا ربنا ذا آرهتنا إن عن أن حين يرون العذاب من أ ض ل سبيله ن ا ك لمن ا ش و ف جهنم ب يشوف و الضاله ا محمد و أ ص ح ا ب ه ولا ضالين أ ن ت ا ل م س ب ت لكم اله من دون الله بعدين يقول ا ر أ ي ت م ن اتخذ إ ل ه ه ه و ا ء والاله بتاع ا ل ه و ا ا ل أ ي ا م دي شغال شغل تمام ا ل آ ن أ ص ب ح ت ا ل آ ل ه ه دي غالي جدا كشفت ب ا ل ن س ب ة للايه كشفوها الدعاه ا ل آ ل ه ه تحت الغبور والاله تحت الاضرها والاهل ب ت ا ت ا ل أ و ل ي ا ج ا ء إ ل ه هالهواء الى ه ا ل ه و ى ء الان يعبد إ ل ه الهوى معناه إ ل ه اللذي إ ل ه ا ل ك و ر ة و إ ل ه السينما و إ ل ه الرقص و إ ل ه آ ل ه غ ر ي ب ة جدا كل الناس ارايت من اتخذ اله ه و ا ه ف أ ن ت تكون عليه وكيل وربنا يقول للرسول تحسبوا وخلوا بالكم للآية دي. ختامة دي. أن يسمعون أو يعقلون يقول للرسول أكثرهم بالكم بنا للأغلبية بفكموا البهايب أن عنديهم إنهم نعام ختامة يا جايلهم ولا يعقلوا لا لا إلا كلا للآية ديك قل كذلك أتكلم أم محمد هذه زي、البهاية. ا ل فقال له البهيمه ي يقول لك ت لا يوجد ا ل ا م لأن ا ل ب ه ا م عندها وظيفه ة ت أ د ي ا ووظيفة م م ت ا ز ة جدا البهائم ا ل آ ن ت أ د ي و ظ ي ف ة أ ح س ن من بني آ د م بني آ د م هو الوحيد ا ل أ ش ر ق بالله ورجع إ ل ى عباده ة البعض م البعض أ م ا ا ل ب ه البهايمة ا دخلات كلا ي م ع ر ربها وتعرف ف دينة و ت ع ع ر ف ب ا د ا ت ه و ه ي ذاتها ل ب ه ان يكون أمم ا هناك من ا م دابة ف يقوم ا ل ب ه ن ا الامر م بان يكون ا ل هناك من يقوم ل بهذا الامر سيدة ه ن ا الامر ا س ي د بهذا الامر بهذا الامر دع ابو هاشم ودع أ ب و مونو ودع أ ب و ك ي ر ب اودع ب أ ب و ط ر ق ة و د ع أ ب و ج ل ا ب ي ة و ود... سبحان الله ط ي ب الله ق ا ل ك ذ ا لا لا لا سيدي جلاله ا ش ن كذا ربنا قال يوم تغلب وجو ه ه م في ا ل ن ا ر يغلونه ل ي ت ن ا أ ط ع ن ا الله و أ ط ع ن ا ا ل رسول و غ ا ل و ا ربنا اننا سادتنا و ك ب ر ا انا ف أ ب ل و ن السبيل ة ربنا ت ي ه م ب ع ف ي ن ي من العذاب و أ ل عنهم ل ع ن كبير ة والله ل و لا ا ت باع ساله كبرى لكا حكمنا شعب ولكن ج ب الصفا د ة ويقول ل ان يكون هناك عباد ليه؟ لأن الأغلبية ما تؤمن بوجود الله يجب ان يكون هناك عباد ع ب ا د ل ه يجب ان يكون هناك عباد ا ل ج ان ك و ن هناك عباد ا ل ى م ن ص ب ا ل ح ك م ن ا ك و ب ا د ا ل غ ا يجب ان يكون هناك عباد الله يجب ان يكون هناك ع ب ا ل أ غ ل ب ي ة م ا ت ؤ م ن ب و ج و د الله و ل ا ت ؤ م ن ب ك ل ا م الله و ل ا ب ك ل ن ه ا ك ر س و ل الله صلى ا ل يكون ه ا ك عباد الله ي ش ا ن ك ذ ا أ ص ب ح ت الله يجب ان ي ة و ن هناك ع ب ح ا ل ح ك م ف ي و ن هناك ب ا ل ل ه س ب ح ان ه و ت ع ا ل ى ا ل ي و م ت ن ا ك ب ا د الله يجب ان يكون هناك عباد الله يجب ا ل يكون هناك عباد ا ض ل ة يجبين بس ع ظ ي م ة التوحيد إ ذ ا ت ف ن ح و ل لا إ ل ه إ ل ا الله وتركنا ا ل آ ل ه ة ا ل م ع ب و د ة من دون الله سبحانه وتعالى بالحق ان شاء الله أ م ا طالما هناك آ ل ه ة سيدي قال ل ك م أ د و فلانا ل قبل انتهت قال ل ك م أ م ش ي مع فلانا ل قبل انتهت لم لازم توعد أ م ة د ي ش أ ن ترجع إ ل ى دين الله عشان يسمعون يعقلون ربنا قال الرسول أن أن كده أكثرهم تحسبوا أو إ ن ه م إ ل ا كالانعام بل هم أ ض ل سبيل أ ض ل سبيل معناه أ ض ل من طريق البهائم البهائم ماشيه ر م ن ه ج الصحيح أ م ا بني آ د م ل غ ا ي ة ا ل آ ن ما عارف منهجه ما عارف دينه ما عارف شريعته ما عارف ربه عشان كذا بالكفر والشرك والعياذ بالله و أ س أ ل الله أ ن يهديني و إ ي ا ك م صلاته المستقيم و أ ن يرني و إ ي ا ك م الحق حقا و ي ر ز ق ن ا اتباعه ويرين الباطل ا ل ب ا ط ل و ي ر ز ق ن م اجتنابه إ ن ه ا تعالى سميع مجيب و أ ع ي ن ا ل ص ل ا ة